اذا سالوني في يوم الحسابي بما افنيت عمري في الشبابي بدون تردد هذا جوابي بدون تردد هذا جوابي بدون تردد هذا جوابي بدون تردد هذا جوابي انا وجميع من فوق التراب تراب نعلي أبي, ترابي ترابي نعلي أبي, نعلي أبي ولا تراب ابي فداء تراب نعلي امين تراب نعلي امين تراب ولد تراب ولد تراب ولد عيوني شاب حل مجدي ولد تراب ولد تراب وسابق بالعشق صحفي ولا تراب ولا تراب ولا تراب يا الغاب انا وكل الانس وجين ولا تراب ولا تراب شد الغبره نعين حامين حميه